والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير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 واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن قل البلاء وربي لا تبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير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 ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ الْجَنَّاتِ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 و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا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 أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقَرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ